عندنا عدنا العصر بحين في جدة تا في جدة ولا في أي منطقة طيب كويس سنصل العصر ونرجع مرة ثانية نبدأ على ثلاثة أو دقيقة حتى شهد زملائك ما في حاجة غيرك نصير ما نصلي ونرجع إن شاء الله يكون الله الحمد Vielen Dank. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الو الو السلام عليكم السلام عليكم يا شباب موجودين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الدرس اليوم سيكون المحاضرة في المسألة الأخيرة وهي مسألة طلاق الثلاث برفض واحد لو أن رجل طلق زوجته برفض واحد فقال لها مثلا أنت طالق طالق طالق يعني في جلسة وحدة طلقها ثلاث مرات طالق طالق طالق أو قال لها أنت طالق بالشلاسة فهل تقع ثلاثة طلقات أم طلقة واحده. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أربعة أقوال رئيسة. نفتح الكتاب على صفحة. 195. نعم صح. صحة 195 نعم صحة 195 حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد طيب اختلفوا على عدة أقوال القول الأول يقع الطلاق الثلاث ويلزم المطلق بما تلفظ به فالقول الأول يقول أن الثلاث طلقات تقع ويلزم هذا الذي طلق زوجته بما قال وأصحاب هذا القول هم الجمهور وفيهم الأهم الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد القول الثاني يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فلو كان المدخول بها إذا طلقها ثلاثا فيقع ثلاثة طلقات أما إذا كانت غير المدخول بها فيقع واحدة بائنة يعني في جميع الحالات ترتبين منه الزوجة القول الثاني أنه من طلق زوجته قبل أن يدخل بها يعني يقوم سووا عقد النكاح وما دخل بها ولا اختلى بها خلوة شرعية ولا غيره واختلفوا مع بعض فرحت الله قال أنت طالق بالثلاثة أنت طالق ثلاثة، فإذا كانت غير مدخول بها فيقع طلقة واحدة لكنها تبين منه وإذا كان مدخول بها فيقع ثلاثة طلقات القول الثالث أن هذه الصيغة لا يقع بها شيء يعني لو قال أن تطالق بالثلاثة أن تطالق بالألف بالمليون إلى ثري يقولك لك لا يقع ولا طلقة ولا حتى طلقة واحدة ما تقع طلقة واحدة هنشف طبعا للأدلة حقتهم وهو قول الظاهرية القول الرابع يقع طلق واحدة به جمع من الفقهاء مثل محمد الأسحاق والحجاج بن أرطأ ومن أهمهم ابن قيمية وابن القيم وربية هذا القول عن أبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب بن والزبير عبد الرحمن العرض رضي الله عنهم جميعا علي خاد نحن نشوف الأدلة لحدتهم ونحدد مين الرأي الراجح طيب القول الأول استدلوا من القرآن القول الأول لهم الذين قالوا بوقوع ثلاثة طرقات ويلزم بما قال يعني لو قال لمراته أنت طالقة طلقتان فتقع طلقتان أنت طالق ثلاثة طلقات فتقع ثلاثة طلقات بل أنت طالق وسكرك أو أنت طالق طلقة واحدة فتقع طلقة واحدة فهنا هذا القول يلزم القائل بما قال يعني نشوفه إيش قال ونلزمه به فدل بقوله تعالى الطلاق مرة تان فإن بمعروف بمعروف أو تسريح بإحسان ظاهر الآية دول على جواز جمع الثنتين دفعة واحدة فإذا جاد جمع الطلقتين جاد جمع الثلاثة تمام فبذلتنا ربنا قال الطلاق مرتان فكلمة مرتان يعني طلقتان الطلاق طلقتان فبما أنه يجوز هذا طبعا كلامهم بما أنه يجوز الجمع في طلقتين، فيجوز أيضا الجمع في ثلاث طلقات لكن نوقش هذا الدليل وردوا عليه العلماء الآخرين فقالوا المقصود بكلمة مرتان يعني مرة بعد مرة يعني يطلقها مرة بعدين يراجعها، بعدين يطلقها مرتان وليس المقصود بمرتين ليس المقصود منها يعني في وقت واحد لما مرة بعد مرة من ناحية أخرى جمع الطلقتين بلغض واحد يجعل الطلقة رجعيا بينما الجمع الثلاث يجعله بائنا بينونة كبرى وفرق بين الرجعي والبائن فينتفي القياس بينهما للفرق لأنه قياس مع الفارق واضحة الفكرة لك يعني برضه حتى ولو أخذنا بكلامكم إنها طلقتين لكن هنا قياس مع الفارق لأن الطلقتين ما زال يترتب عليه رجعة لكن لو جمعنا ثلاث طلقات فيترتب عليه البينون الكبرى وبالتالي فيه صرق بين الحالتين فلا يجوز قياس أحدهما على الآخر استدل أيضا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقوله تعالى لا جناح عليكم طلقت من النساء طلق ما لم تمسوهن وغيرها من الآيات التي تدل على وقوع الطلاق دون تفريق بين الطلق أو طلقتين أو الثلاثة يعني إذا يقول لك إن وردت آيات كثيرة في الطلاق وعموم هذه الآيات العام ندخل في العام والخاص في الآخرين فهذه الآيات تذكر الطلاق عموما دون تحديد إذا كان نحسط طلقة ولا طلقتين ولا ثلاثة وبالتالي <تصفيق> نرجع إلى كلام القائل ونبني عليه. نقص هذا الاستدلال يعني رب عليه أن هذه الآيات آيات عامة إلا أنها مخصصة ومطلقة مقيدة بأدلة أخرى تبين عدم وقوع أكثر من واحد، زي ما حنشوف في أدلة القول الرابع. استدل أيضا بقوله تعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقوله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فقالوا من يتق الله يعني هذه الآيات في سورة الطلاق أيضا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه أيضا في سورة الطلاق قال أن هذه الآيات وردت عند الحديث عن الطلاق عند ذكر أحكام الطلاق فدعما ربنا ذكر بعض أحكام الطلاق فرح قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني من يتق الله فيطلق زوجته طلقة واحدة ثم يصبر حتى إذا جاء أجلها فيراجعها أو يمسكها بمعروف أو يفالقها بمعروف هنا يكون قد اتق الله أما إذا طلقها ثلاث مرات وهو هنا لم يتق الله واضح يعني لو أنه طلق زوجته طلقة واحدة فيكون تنطبق عليه الآية ومن يستقل الله يجعل له مخرجا لكنه لما لم يتق الله لما لم يتق الله فطلقها ثلاثا فلم يجعل الله له مخرجا خلاص غلقت الثلاث طلقات لكن في الأول تم طلقة واحدة، ليس عنده مخرج يجعل الله مخرجا، ليس عنده مخرج يقال طلقة ثانية بل طلقة ثالثة أو هكذا. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني إذا طلق مرافس ثلاثة طلقات، سيكون تعدى الحدود وظلم نفسه. فيجب أن نقول هذه الآيات لا تنفي وقوع الطلاق بل بالعكس تثبت موقع الطلقات الثلاث ليلة تعتبر ظلم للإنسان بنفسه وأنه لم يجعل لنفسه مخرجا وبالتالي وقع ثلاث طلقات وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا يقول علي رضي الله عنه لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق امرأته يعني لو الناس طلقوا الزوجاتهم حسب الشريعة الإسلامية وحسب الطريقة التي يريدها القرآن والسنة ما أحد ندم لكن المشكلة الناس يتعصبوا ويزعلوا ويغضبوا يطلبوا هذا وبعدين يندموا طيب آآ ويناقش هذا الدليل يعني يعترض عليه يقول لك أنها صيغتها عامة لا تخصص بالطلاق فإن من يتق الله ما هو الشرط أن يكون مقصود منها فقط الطلاق إنما قد يكون مقصود منها في كل تصرفات حياة الإنسان فالإنسان يجب أن يتق الله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاته أفعاله وأطواله وليس فقط في الطلاق فهذه الآية آية عامة وليس المقصود منها الطلاق ليس لمن من, من صيغ العموم طيب وحتى ولو قلنا أن المقصود منها الطلاق لكن هناك أحاديث أخرى تخصصها ونرى في القول الرابع استدلوا من السنة آآ في قصة لعان عوي عويمر إنه بعد لما فرغ من اللعان قال عويمر كذب كذبت عليها يا رسول الله يعني قال يعني ندم كده ويضيع راجيح أفرح اللي نبغى أنا أنا الغلطان أنا اللي كذاب أنا اللي كذبت فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت سنة المتلاعينين وفي رواية الإمام أحمد قال هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق. وهي الطلاق. إيش معنى هذا الحديث؟ إنه لا على زوجته يعني اتهم زوجته بالزنا وليس عنده شغوط فيقام اللعان يشهد أربع شهادات لله أنهم من الصادقين وهي تشهد أربع شهادات لله أنه من الكاذبين وأنها من الصادقات إلى آخرين فلما يصير الملاعنة فهنا يحكم الحاكم أو القاضي بالتفرق بينهما فهنا عوينر قبل من النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بينهما بالتفرقات قبل أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالتفرطة بينهما فرحت اللجهام تمام لأنه إذا حكم سيطرة عليه أحكام حتى أخذه إن شاء الله معينه في أحوال شخصية رقم اثنين فرحت اللجهام ثلاث طلقات فالنبي عليه السلام والسلام أقره على هذه الطلاق وقال هي الطلاق وهي الطلاق وهي الطلاق لأنه خلاص طلعت ثلاثة خلاص طالب طالب طالب فوجه الاستدلال من الحديث أن عويمر أوقع ثلاثة طلقات في كلمة واحدة ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الحاجة للبيعات. كلنا عليه السلام سكت وما زال لا ما ينفع لأخرين. طيب اعترض على هذا الاستدلال يناقش هذا الاستدلال أن المفارقة بين المتلاعبين وقعت بنفس الطلاق والطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له فكأنه طلق عمرأة أجنبية يعني إذا يقول لك هنا في المناقشة فيقول لك بمجرد أن الرجل شهد أربعة شهادات والمرأة شهدت أربعة شهادات فيكون خلاص قد وقع الملاعنة بينهما ولا يحتاج إلى فتح الحاكم أو القاضي فتعتبر هذه المرأة أو هذه الزوجة بالنسبة له الآن ليست زوجته فكأنها امرأة غريباً كان واحد شاب كده واحدة في الشارع هذا لها انتطالك فما يفعل الطلاق وبالتالي يعتبر كلامه هنا لغوا وليس له قيمة. الاعتراض الثاني لا يجب انكار مثل ذلك ولهذا لا يكون السكوت عنه تقريرا. فهما هناك في الأول قالوا هو المعويمر قال ده الكلام طلقة كلاته قدام النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ساكت فهنا يبغى يقول لك سواء النبي تكلم أو ما تكلم ما يعني ما فرقت ليش لأنه قد حدث الفرقة بينهما خلاص انتهت الحكاية حدثت الفرقة سواء طلجها ما طلجها سواء النبي عليه السلام أقره ما أقره كل هذه الأمر خلاص منتهية ما لها أي فائدة طيب استدل أيضا من السنة أن ركانة رضي الله عنه أن ركانة رضي الله عنه قد طلق امرأته سهيمة البكة صحابي رضي الله عنه طلق من الزلجة الصحابية السهيلة البتة يعني بالثلاثة فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما أردت إلا طلقة واحدة يعني ما كنت بطلقها إلا طلقة واحدة والكلام كده خرج من الثاني وخرج من ثمي لكن أنا نيتي إنها طلقة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام سألوا مرة تاني أكب عليه قالوا والله ما أردت إلا واحدة فروكانا قال أيضا والله ما أردت إلا واحدة فراح النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بقوله وردها إليهم تمام طيب كيف يستدل بهذا الحديث هنا النبي عليه الصلاة والسلام حسب واحدة وإحنا بنقول إن طلقة الثلاث يعتبر ثلاثة استدل بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام السلام سأله عن نيته أو على الأصح وكان قال أن نيتي كان طلقة واحدة تمام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بنيته على أنها طلقة واحدة لكن لو كان نيته ثلاث طلقات يعني فعلا طلقها البتة أو طلقها ثلاثة مرات طالق طالق طالق ونيته فعلا أنه يبغي يطلقها ثلاثة مرات تشير في هذه الحالة تعتبر وتحتسب ثلاث طلقات واضح سنقول مرة الثانية كما أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر نيته تطليقة واحدة فكذلك تعتبر نية من طلق وأراد الثلاث يعترض على هذا الاستدلال أول شيء هذا الحديث ضعيف ضعفه غير واحد أيضا هذا الحديث مضطرب فيه إطرار وهذا الحديث أيضا معارض لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق الثلاث كان واحدة في عند النبي عليه السلام من سئات الحديث عنه. استدلوا أيضا بما رواه محمود بن لبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن فلان طلق ثلاث طلاقات. جميعا فقام عليه الصلاة والسلام غببان مزعجان جدا عليه الصلاة والسلام فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم تمام فووجه الدلالة انه وقع ثلاث طلقات وانه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو كان اللي اطلق مراته ثلاثة طلقات ولا يقع الا طلق واحدة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام وغضب وغضب شديد وغام يخضب في الناس فدل على أنها على أن تطليق الثلاث يقع ثلاثا يعترض على هذا الحديث أنه حديث مرسل أن لفظ الحديث لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أنفذ الثلاث يعني بيروض عليهم بيقولون طمنسين جبتم لنا الكلام إنه نحس الثلاثة الموجود في الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقام في الناس أي لعن الله وأنا بين أظهركم ففين الدليل أو وجه الاستدلال على إنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعتمدها ثلاثة طلقات ناقش بل إن غضب النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أنها لم تقع، تمام؟ ليش؟ لإن من عمل العمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مطلوب. طيب أصحاب القول الأول رأوا على هذه الاعتراضات فقالوا من الحديث هو مرسل صحابي ومراسيل الصحابة حكم الموصول فيعمل بها. أما الدلالة على إنها تقع ثلاثة طلقات والرسول عليه السلام لم يبينها لم تقع وزي ما قلنا من اول انه غضب النبي عليه السلام لان الرجل قد وقع في مخالفة يعني عمل شيء غلط. زي مثلا واحد يزمي او واحد يشرب خمر او يرتكب محرم فارتكاب الانسان لهذا المحرم يقع ثلاثا واحد يشرب الخمر وقع شرب الخمر فيقام عليه الحد ما نقول والله إنه سوى شيء غلط فمين حسب لا طبعا إنما سوى شيء غلط فين حسب عليه لكن نزعى منه ويقام عليه الحد ويعاقب نفس الشيء إنه هذا الرجال لما طلق ثلاث مرات غضب النبي عليه الصلاة والسلام منه فهنا غضبه دل على أنه قد وقع ثلاث طلقات ويستحق غضب النبي عليه الصلاة والسلام طيب في أدلة أخرى عقالة فيها ما هي مشكلة إجراءها في الكتاب خلينا نشوف الأدلة الأخرى أدلة في الأقوال الآخرين أو خلينا أن هنا في دليل مهم اللي هو دليل الإجماع صفحة 204، صفحة 204 دليل الإجماع. ذلك استدل الجمهور يعني الذين قالوا بيقول ثلاثة طلقات بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على لزوم الطلاق الثلاث دفعة واحدة. قال الإمام الطحامي في دفاع عن رأي الجمهور أن عمر رضي الله عنه, رضي الله عنه خاطب. الناس بذلك جميعا وفي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وما أحد أنكر عليه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طيب يرجع لهذا الاستدلال أن دعوة الإجماع تحتاج إلى ثبوت وخاصة أنه روية عن بعض الصحابة زي ابن عباس وزبير عبد الرحمن العوف وغيرهم غضي الله عنهم كانوا يفتون بأن الثلاث واحدة دعوة إجماع الصحابة غير مسلم بها ودعوة إجماع التابعين ومن بعدهم أيضا غير مسلم بها لأنه يوجد علماء خالفة فيها زي ما هو بايد قدامنا فيها أربعة أقوال أدلت القول الثاني القول الثاني هو صفحة مثال 5 أنه فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها عند المدخول بها يعتبر ثلاثة طلقات وغير المدخول بها يعتبر طلاقا لائنا استدلوا بحديث أبو الصهباء الذي قال لابن عباس رضي الله عنهما عنهم جميعا أما علمت أن الرجل كان إذا طلق إمرأته ثلاثا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 قد تتايعوا فيها قال أجيزوهن عليهم يعني لما رأى عمر رضي الله أن الناس بدأوا يتلاعبون بحدود الله وما يهتموا بحدود الله ويعني يرتكبوا أخطاء فرح جال عقابا لهم وتأديبا لهم اجعلوها ثلاثة طلقات اشتج أيضا أصحاب هذا القول بأن غير المدخول بها ليست محلا إلا لطلقة واحدة فذلك أنها تبين إذا قال لها زوجها الطالق يعني بذلة المرأة غير المدخول بها لما جامحها ومختل بأخوة شرعية إذا طلقها طلقة واحدة فإنها تبين منهم فلو طلقها مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو هل لها قيمة ولا ما لها قيمة ما لها قيمة الطلقات الأخرى فأول طلقة هي المؤثرة فغير المدخول بها إذا طلقت طلقة واحدة أو أول طلقة يوقع عليها فخلاص تبين منهم تلقائيا يعني زي ما تقول إيش ثمة إذا طلقت الطلقة الأولى فتلقائيا تبين منهم فلما يطلق الطلقة الثانية والثالثة والرابع إلى آخرين كل جاء كلام له وليس له فائدة ويناقش أدلة هذا القول واحد تقييد الحديث بغير المدخول بها لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصخيحة التي تنص على جعل طلاق المدخول بها طلقة واحدة لأن ما ورد في رواية أبي داود إنما جاء جوابا على السؤال والنص على بعض أفراد مدلول رواية صحيحة الثانية لا يعني تعارضهما أما القول بأن غير مدخول بها لا يقال عليه لطلقة بائنة فيجاب عنه بأن قول الزور أن تطالق ثلاثا كلاما متصل غير منفصل فكيف يصح جعله كلمتين بطاعة كل كلم حكما يعني لو قال لمرأة أنت طالق طالق طالق إذا صح كلامهم أن الطلقة الأولى خلاص تبين منهم طلقة الثانية وتاثة ما تنسى لكن لو قال لأنت لأ طالق بالثلاثة أو أنت طالق ثلاثا فهنا في كلمة واحدة طلقة ثلاث مرات فكيف نفصلها ونعطي لكل واحدة حكم مستقل فما ينفع <تصفيق> أدلت القول الثالث. ها معناه نايف. يا نايف. نكمل ولا تشتري شوية. طيب كويس. نكمل. القول الثالث. معناه شوي المسألة هذه شوية طويلة. لكن هي اخر مسألة. مسألة فما فشد حالك وتخلص منها وتختمها القول الثالث لا يقع الطلاق لا طلقة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا غيرها القول الثالث هنا سهل يقولك ما يقع شيء كيف ما يقع شيء مش هو دوبة طلقها ثلاث مرات يقولك لا ما يقع شي لأنه مخالف للسنة ومخالف للدين ومخالف للشرق وأي شيء مخالف للشرق فهو مرضوض كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا الذي طلق ثلاثا قد عمل عملا ليس من عمل المسلمين ليس من عمل الشريعة الإسلامية فهو عمل مردود وبالتالي لا يقع منه لا طلقة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا غيره. وضحت الفكرة حدثا طيب نفس الشيء برضي يقول لك الطلاق مرتان بعدين الآية الأخرى والثالثة طلقة الثالثة في ساسم معروف يقول لك عن هنا في القرآن جعل الطلاق طلقتان مرتان مرة بعد مرة بعدين المرة الثالثة فلما هو طلق كل ثلاثة طلقات مرة واحدة فن هذا الشيء موجود في القرآن ما هو موجود في القرآن فهو رد أيضا من الأدلة حدثهم قالوا أن الطلاق قد أمرنا بالطلاق في حالات معينة في صفات معينة وهو أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه طبعا هذه الأشياء ستخذه في أحوال الشخصية اثنين الطلاق السني والطلاق البدعي إلى فبيقول لك أنه إذا طلقها خلافا للسنة فيكون قد وقع الطلاق على صفة غير الصفة المطلوبة يناقش هذا القول بأن طلاق الثلاث غير مذكور في القرآن قول غير مسلم به لأن ما دل عليه القرآن هو عدد الصلاقات التي يمكن للزوج أن يطعها على الزوجة وهذه حددت بثلاث والسنة النبوية قد أن الزوج إذا طلق ثلاثاً فقد وقعت ثلاثاً يعني يقول دعوة أنها غير موجودة في القرآن أو أنها غير موجودة في السنة هذه دعوة غير صحيحة من طبعاً لك الظاهر اللي يتمسك لك بالظاهر تماماً ويضا كأنه في القرآن نازل الأحكام لكل حالة بطبع هذا شيء غلط من الأحكام منها المذكور صراحة ومنها لكن نستنتج عن طريق الإجتهاد والقياس وغيره. نشوف القول الرابع وهو أهم الأقوال. القول الرابع وهو المهم أن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. الطلاق الثلاث يقع طلقة راحية استدلوا بنفس الآية استدل بها الفريق الأول الطلاق مرتان يعني أن الطلاق الراجع مرة بعد مرة وهو كلام العرب ومن قال طلقت ثلاثا لا تحسب لأن الطلاق اللي ينحسب الطلاق مرة بعد مرة لازم يطلقها بعدين يراجعها إذا يريد أن يطلق الطلقة الثانية يطلق الطلقة الثانية وتستنى العدة وبعدين يراجعها بعدين الطلقة الثالثة إذا أردت هذا النقصون الطلاق مرتين مرة بعد مرة وليس طلقان في وقت واحد لذلك لو طلق أكثر من مرة في لفظ واحد فلا يحسب استدل من السنة أشوف هو أهم حديث وأصح حديث اللي حنقوله دحين إن الناس إن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحسب الثلاثة طلقات طلقة واحدة وبعدين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان أيضا تحسب الثلاثة طلقات بطلقة واحدة ثم في عهد عمر رضي الله عنه في بداية خلافته أيضا كانت ثلاثة طلقات تحسب طلقات واحدة ناس بعدين لما عمر الناس تتايعوا يعني صاروا يتعدون حدود الله ولا يرتقون الله سبحانه وتعالى في الصلاق وانتشر بينهم هذا اللفظ انتطالق بثلاثة انتطالق البتة إلى آخرهم لما انتشر بين الناس هذه الألصاف أراد عمر رضي الله عنه أن يؤدبهم وأن يردعهم حتى يعودوا إلى رشدهم، حتى يعود الناس إلى صوابهم فلما يجي يطلق فيمسك أعصابه يمسك لسانه ويطلق طلقة واحدة فقط فيبغي يقول لك أن الحكم الفقهي أو أن الثلاث طلقات طلقة واحدة هذا الذي عمل به النبي عليه السلام وأفتى به. لكن فعل عمر هنا فعل اللي زي ما من السياسة الشرعية من باب إصلاح الرعية، فهنا الحاكم من هذا الجانب بما يصلش الرعية قد يعني يضيق عليهم في ناحية، يوسع عليهم في ناحية، يجري عليهم بعض الأحكام يعني يختلف عنه بعض الأحكام. حسب ما يصلح الرعية فسيئة العمر رضي الله عنه كان من باب السياسة الشرعية ومن ما يصلح الرعية وليس حكما فقهيا فسيئة في فرق بين الحكم الفقهي وبين ما فيه إصلاح الرعية عليه عليها الدليل الأول من أدلة الذين قالوا الثلاثة وشكل واحد من السلة إلا نفس الحديث حديث ركان رضي الله عنه لطلق مراته البت فراح قال النبي عليه السلام طلقتها الثلاثة البت فقال له هنيت إن صلق واحدة فالنبي عليه السلام استحلفوا والله ما أردت إلا واحدة فركان قال لقى والله ما أردت إلا واحدة فقبل من النبي عليه الصلاة والسلام الطلقة الواحدة فقال له إنما هي تلك واحدة فارتجحها أعترض على هذا الحديث أن فيه بعض الرواة الضعاف وأن فيه تدليس لكن الرد عليهم أن تدليس محمد بن أسحاب قد في بتصريحه بالتحديث عن داود بن الحصيد إلى خريف <تصفيح> الملك لذلك الحديث عن هذا إن شاء الله حديث صحيح أن هذا الحديث من الاعتراضات من اعتراضات هذا الحديث أنه من رواية ابن عباس صلى الله عنه وابن عباس بنفسه كان يفتي بيقول ثلاث طلقات يعني بقولك ابن عباس صلى الله عنه هو الذي روى هذا الحديث الذي فيه أن ثلاث طلقات تعتبر طلقة واحدة ومع ذلك كان ابن عباس لما يفتي يفتي أن الثلاثة طلقات تقع ثلاثة طلقات فأصدر في خلاف بين ما رواه ابن عباس وبين ما كان يعمل به وعندنا نحن من القواعد الترجيح أنه يعد عمل الراوي بخلاف ما رواه موهنا لدلالة الحديث فلما ابن عباس كان يعمل بخلاف ما رواه فدل على ان ذلك الحديث هو حديث ضعيف او فيه وهم يعني فلا يؤخذ به إنه يؤخذ بفتوى ابن عباس يعني كيف الواحد يروي رواية بعدين يعمل يسوي بعكسها فبيقول لك ان الرواية المروية عنه زي ما قلنا قبشين فيها محمد بن السحق وهو مقلس وفي ضعف الاثرية فإذلوا على أن هذه الرواية ضعيفة لكن رب عليهم قالوا إذا اختلفت رواة الصحابة عن فتواه فإن العمل بما روى لا بما يرى هذول الناس ردوا عليهم بالعكس بالعكس المفروض إننا نأخذ بالرواية ولا نأخذ بالعمل لأن الرواية هي الأصل أما العمل فقد الإنسان قد جمس ما رواه فيعمل بما يرى تمام طيب علي حل الدليل الثاني من السنة ما رواه مسلم من طريق معمر نفس الحديث المنازع من زمان كان طلاق العهد عمر رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر من سنتين خلاف عمر طلاق ثلاث واحدة وهكذا. اعترض عليه قالوا إن هذا الحديث منسوخ. بما رواه ابن عباس كان الرجل إذا طلق إمرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً وإن طلقها ثلاثاً كان الرجل إذا طلق إمرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك تمام؟ طيب على حال هو شو يعني مستر أحمد لا نقدر نشرح المسألة هذه كلها في خلال ساعة أو ساعة ونص أنا بحب أعطي لك الأسفار الرئيسية وأنت على مهلك حيل إدراك درس مرة ثانية اقرأ القول القول يعني إدراك القول وصف مكويش بعدين ابدأ في القول الثاني وصف مكويش بعدين انتقل يعني لا تنتقل من قول الى قول الا بعد انك ما تفهم القول الاول ادلته والاعتراضات عليه ومناقشاته الاخرين خلاص فهمته كويس الاخرين انتقل الى القول الثاني ونفس الشيء ادرى الادلة حدكهم والاعتراضات وغيره وبعدين انتقل على الثالث وثلاثة الرأي الراجح صفحة 222 بعد النظر الصفحة 222 هل عارف؟ بعض النظر في أقوال الفقهاء وأدلهم نستطيع أن نقرر بأن خلافهم انحصر بين فريقين فريق يقع بيديلك إن كلام كأن افتح على الصفحة 224, 224 الصفحة 224 الفقر الثالث السطر الثالث من سطحة 24 آسف وبناء على ما تقدم يظهر بوضوح أن القول بوقوع ثلاث الطلاق الثلاث بنفض واحد طلقة واحدة هو الأولى بالقبول لقوة أدلته وسلامتها من الإحتراط واضح؟ مرة ثانية في الصفحة 224 السطر الثالث ضع هنا خط تحتها او مربع او علامة وبناء على ما تقدم يظهر بوضوح هذا القول بوقوع طلاق الثلاث بلفظة واحد هو الأولى اللي هو القول الرابع طيب نجد نزل عند تقريبا قبل نهاية الصفحة نفس الصفحة 224 أهم أسباب اختلاف الفقهاء والمفروض كان أحياناً يعطينا سبب الاختلاف أو سبب الخلاف أو سبب النزاع أو تحرير محل النزاع أحياناً دائماً يعطينا هي في بداية المسألة لكن المسألة هذه يعطينا هي في الآخر فأسباب الخلاف في هذه المسألة تعارض الأدلة وتعددنا اثنين تعدد روايات الحديث الواحد والعمل بالتأميل ومحاولة تبيين المراد بالنص الخلاف في تصحيح أو تضعيف الأحاديث إلى إلا أخذ ذلك من الأسباب طيب هذه هي الحمد لله آه أهم الكلام في المسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد ونكون خلاص الحمد لله خلصنا المنهج. فالمحاضر القادمة بعد بكرة إذا حبيت إنك تحضرها احضرها ما, حب ما حبيت ما في داع داعي إن ما فيها شيء جديد. هل عندك أسئلة أو تعليقات أو استفسارات يا نايف؟ هل عند التعليق او استفسار او سؤال الحمد لله طيب حسنا خلص غلقنا الحمد لله المنهج وغلقنا محاضرة اليوم اذا حدث تيجي بعد بكرة الله يحييك ما حدث تحضر المحاضرة فما في شيء جديد حدينا فقط المسائل المطلوبة اظن كتبتها انت من اول اللي المقدمة بمباحثها الخمسة و المسائل تمام كويس نفس الشيء أكتب لهم هي هنا على الثبورة على الشاشة واللي عنده سؤال يسأل آخر. بس ما حشرح يعني صعب ان الواحد يعيد شرح المقدمة بالكامل ذات خمسة مسائل إن, ان نشرحها كلها مرة في خلال ساعة ساعة نصف طبعا لا يمكن يصير نشوفك على خير وربني يوفدك وينجحكم ويسلكم أمور دينكم والدنياكم أنتو وإحنا وأولادنا وأهلنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله بعض الطلاب يقولون حضرات السابقة أحيانا في الأسبقة أسبوع أسبوعين ففي طريقة ان تنزلها على الكمبيوتر عندك وتحتفظ بها في ملف حتى سما تحتاج لا تحتاج لانترنت ولا غيره يعني نفس المحاضر تنزلها وتخزنها في الكمبيوتر عندك قبل ما يدغوها من البرنامج hor